فَلَم مَا جَ أَمْ كِتَابُ مِن عدِ الَّمُ فَدِّقُ لِمَا مَعم وَكَابُوا مِن قَبِلُوا يَسْتَفِْحرونَ علىَّذينَ كَفَروا فَلَم مَا جَ أَوم مَا عَرَفُ كَفَروا بِ فَلعْنَةُ اللهَّه علىكَافِرين بِثَمَ اشْتَرَوُا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ الله أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَغَيْن يُنذِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يشاء فَبَُ بِغَضَبِ عَلَى غَضَبَ وَلِكافِينَ ذَابُم مُهِين وَإذَا قِيلَ لَبُ أَ مِنُوا بِمَا أَذَل اللَّهُ قَانُوا قَالُونوا مِنُ بِمَا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 قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيت ما يامركم به إيمانكم